وسراية الجناية مضمونة في النسكة دونها السراية يقال سرى إذا مشى بالليل والسراية أصنع سرى إذا سار ليلا وسرى الشيء إذا مشى وكأنهم صوروا سريان, الألم. سريان الضرر في العبو إلى البدن أو سرايان الضرر من جزء العقو إلى العقو كاملا قصفوه بهذه الشفة لأنه يسري يدب ينشي داخل العرض سراية الجناية سراية القوض ولا الجناية, الجناية. هناك عام من السرايات سراية القوض وسراية الجناية سراية الجناية يجني الجاني على طرف الأصرع فيقطع أمنا فتسري الجناية يعني يسرر ضرر من هذا الطرف وهي في الأمنا فيسقط الأصرع والعياذ بالله أو ينسل ويكلف وقد تسري إلى الكف كاملة من عياذ بالله وقد تسري إلى الساعد إلى المرفق ثم تسري إلى الكفف وقد تسلي الى البدن كلي فتقتله هذه طبعا احوال وصور للسراع سواء في القود او في الجناية فلا تقف الجريمة او ضرر الجريمة لا يقف عند الموقع الذي حصلت عليه الجناية وانما يسري يقع هذا في عذا الله اياكم في الاسلحة والالات المسمومة اذا ضربه مثلا بسكين المسمومة او ضربوا بشكين كالة وحصل تلوث هذا من نفس بشكين يكون فيها لوثة او فيها فهذه السرايات نحن أرفنا حكم ما إذا حصل قطع بعذون او حصلت الجناية على موضع لكن المسألة معنا إذا تعدت الجناية إذا تعدت الجناية الأصل في الشريعة أنه لا يقتص حتى يبرأ الجرش كله خوف من السرايات ولذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من القصاص وأمر المجم عليهم يصبر حتى يبرأ فهذا يدل على أن الأصل في القصاص أننا لا نقتص حتى يبرأ الجرش وإذا برأ الجرش نعرف نهاية الضرب فنقتص بمثل ما فعل به نقص الملجاني بمثل جنايته لكن إذا إذا, اذا لم يبرأ الجرف وسرى إما أن يسري يكون سري إلى العدو كاملا أو يكون أكثر من ذلك لربما أتى من ألم نسى قتله ففي الصورة الأولى يعني إذا كان كراية الجناية شرف من طرف الأصبع مثلا إلى الأصبع كاملا فإننا نحكم بسبوث القصاص في كاملا ولا نحكم في الموضع الذي قتع منه لماذا لأن هذا مستكبع وهو تبع للجناية والتابع تابع كما هي القاعدة التابع تابع فهذا الضرع جاء تبعا للجناية ومن هنا يقتص منه قصاصا كاملا فإذا أسقط العضو أو شل الود والعياذ بالله أو شل او أو سرى حتى أتى على عينه اعتدى على جثمه الأعلى ثم سرى الجناية حتى أخذت العين كاملة فإننا نقطص من أيه كاملة آذاه في قطع منه طرف الأذن فسرى الجناية حتى أثلفت الأذن كاملة نقطع أذنه كاملة وهكذا في بقية الأعضاء سراية الجناية يعني إذا, إذا, إذا تعدى الضرر من الموضع المجمع عليه إلى موضع الآخر فإنه يجب القوة تامنا تامنا لكن لو أن الضرر سرى حتى والعياذ بالله قضى عليه وهلس المجمع عليه مات وقال الأطباء أن سدد الموت هو هذا الجرف أو هذه الجناية مثلا ضرب شيخ كبورا عاجزا فطعنه طعنه جائفة ففرق الجائفة هذه حتى أتت عليه فأهلكت فإننا نوجد القصاص من الجانب ويقتل فكون القصاص في نفسه لأن فراية الجناية أتت على النفس وكتاب الله القصاص إنه القصاص في النفس كاملة ولا نقول إنه يتقيد بفعله الذي فعله لأن هذا مستجدع للجناية فيفعل به مثل ما فعل من الجنة عليه وألا هذا فإن فرائة الجناية معتبرة وبهذا قضى الأئمة والثلث الصالح رحمه الله على أنه يقتص من الجاني إذا صرت جنايته ألا هذا يعني اتفاق الأئمة رحمه الله في من حيث الجمهة من فرائة الجنايات معتبرا وشراية القوادي مهجورة وشراية القوادي طيب إذا جن الجاني وشرت جنايته حتى مات المجني عليه قم القصاص يكسب طيب له العكس حصلت الشراية في القصاص فجئنا نقطع يده كما قطع يد المجني عليه فشاء الله أنها لم تبرأ يده ونجف حتى مال فإنه لا ضمانة لا يجب الضمان وهذا هو قضاء علي أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنه ثلاثا من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وارضاهم كلهم قضوا بأن فراية القود والقصاص والشدود أنه لا ضمان فيها و أثر عن علي رضي الله عنه قولته من الصورة حينما أقام الحب على رجل سناك فقال رضي الله عنه الحق قتله يعني لسلنا الذين قتلناه وإنما قتلوا الحق لأن الله أمرنا أن نقتص فإذا مات بالقصاد فهذا حكم الله عز جل وليس بحكمنا وهذا هو القول الصحيح هو مدد الجمهور رحمة الله عليهم أن سراية القوض غير مضمونة قال بعض العلنات أنهم من ذلك الحنفية وطائفة رحمة الله عليهم أنها مضمونة والصحيح أنها غير مضمونة ومن هنا لو أن امرأة زنت وهي بكر فجلبناها مئة جلدة وبعد الجلد ماتت وكان موسى بفعل حر الجلد وألم الجلد فإنه لا نقتص من الجلد ولا نوجد عليه رمانا لا في ماله ولا في بيوت مال المسلمين. لأن الله عز وجل أوجد علينا أن نفعل هذا الفعب وهذا حكم الله بخلقه ومن هنا قال علي رضي الله عنه الحق قتله وقال علي أبو عمر بن خطار لا زمانة في قصاص ولا حد لا زمانة في قصاص أو حد. لا نضمن في القصاص ولا نضمن في الحد لو أن نقتص في ثمانين فنعات هذا القصاص فإنه قد قتله الحق ولم نقتله نحن وحينئذ لا ضمانة لا على المقتص سواء كان أمره السلطان او القاضي لا في ماله ولا في ديت مال المسلمين خلافا لمن قال إنه يضمن ثم اختلف هل يضمن من ديت مال المسلمين إذا كان أمره القاضي او يضمن من ماله في عاقدته على وجه النشورين عندهم الصحيح انه لا ضمان في هذا كله نعم ولا يقتص من عبو وزرش قبل برئه فما لا تطلب له ديا لا يقتص من جرش ولا عبو قبل برئه وهذا سورته لو انا رجلا قطع يدا رجل فقال المقطوع من المجن عليه اريد نقتص نقوم انتظر حتى تبرأ كل خوف من السراير نخاف ان يسري هذا الضرر لخينئذ ننتظر الى ان يبرأ ونعرف حدود الجناية ونهاية الجناية فلا يكتفسوا من عبو ولا طرف لا من جرف ولا من طرف الا بعد برئه فاذا برأ فانا اقتفسنا في هذا حديث جادر عند الدار القطني وكذلك حديث عمر بن شعيب عناديه عن جده والعمل عند هذا على هذا عند آهل العلم رحمه الله الجمهور على نولا يقتص حتى يبرع فنعرف حدود الجناية وهذا صحيح ولكن المشكلة ليست هنا المشكلة لو أن شخصا اعتدي عليه فقطعت يده فقال للقاضي أريد أن أقطع يد الجانب فقال له القاضي انتظر حتى تبرأ فقال اريد حقي الان فقال له القاضي انتظر فأصر على حقه ثورا ففي هذه المسألة بعض العلم قل يمكن من حقي فاذا ممكن من حقه ثم سرت الجناية بعد اقتصاصه مثلا قطع اصرأ فقال اريد القصاص الان أريدًا أشي غليلي أريدًا أخذ بحقي فمكن القاضي فقطع السلع الجاني ثم بعد القطع سرت الجناة حتى سقطت سحفه ثم الحكم قالوا هدر وفي القصة من الشهورة حينما ضرب رجل رجلاً بقرن في ركبته فقال يا رسول الله أقدني فأمرهم أن ينتظر عليه الصلاة والسلام فأصر الرجل عن القصاص فقال اقذني يا رسول الله فامره ان ينتظر حتى الح عليه فامره ان يختف فلما اختفت صرت البناية حتى اخذت رجلة فعالت فجاء يسيح من النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب حقه فقال له بطل جرحك بطل جرحك يعني ليس لك حق ما دمت انك القصاص ظورا فحينئذ لأننا لو جئنا نكون قد اقتصف أضررنا به مرتين وفعلنا به فعلين وكانت جنايتين في مقابل جناية واحدة والقصاص يقتضي التماهب ومن هنا إذا استعدل في مطالبة حقه فقد أسقط حقه بعد ذلك وقال بعض العلماء له القصاص والصحيح ما ذكرناه نعم فما لا, له ديه. فما لا تطلب له دية لأنه احتمال أنه يطلب دية أصبع فتكلف يد كامل فيقول نفس الدية ومن هنا قالوا إنه لا يعطى عصر الدية لأصبعه وإنما إلى برئه حتى يأخذ ربما صرف الجناية فكان حقه نفس الدية فذل أن يعطى عصر الدية يعطى حقه كاملا نعم قال رحمه الله تعالى كتاب البيات بسم الله لكم فضلك الشيخ وأجدر لكم المثومة والأجر فضلك الشيخ تقول السائل إذا كانت ثراوة الجماية بسبب كفريق المجن عليه كم الحكم أفادكم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وخفله ومن ومع ما بعد هذا السؤال له جانبان الجانب الأول أن تكون استراية بسبب إهمال الطبيب او خطأ الطبيب مثلا شخص قطع أصبع أخي فجاء الطبيب يعالج فلم يعالج أصبعه بالطريقة المعتذرة عند الأطباء وأهمن في مداوات الجرح حتى تلوث الجرح وتسمم الجرح سقطت يده أو مات فحينئذ إذا كان الموت بسبب هذه من هذا السرع لهذا الضرب فالضامن الطبيب وليس بالجانب لأن الموت ما جاء من الجنانة وإنه ما جاء من العلاج إذا كان بالدواء الذي وضعه الطبيب وأهمل فيه حتى حصل الضرب فإنه يتحمل الطبيب المسؤولية لأن الإهنان والتقفير من أشلاب ضمان الأطباء لأن الطبيب الطبيب طبعا يرمن إذا تأدى ويضمن إذا أهمل وقصر في تتبع الأمور المتبعة مثلا المريض يأتيه المتبع عند الأطباء أنه يدخله في حالة مؤينة ومع مرض معين المتبع عند الأطباء أنه يدخله مثلا في العنان المركزة أنه يحعل له أمور أنه يحقنه بشيء ما فعل هذا الشيء حتى ما في يضمنه ولذلك إهنال الأطباء مسؤولية وهي من المسؤولية النهامية وعلى هذا تكون الضمان على الطبيب الجانب الثاني أن كل إهال من نفس المريض يكون كان المفروض عليه يذهب إلى الطبيب بيعالكه فانتنى فتتسمى من جرش وتلف فإنه ضامن لنفسه لا يتحمل للطبيب ولا الجانب وعلى هذا الجناية تعتبر سرايتها إن كانت بسبب الجناية يعني ناشئة من الجناية الطبيب بذل ما في وسع ولكن المرض استفحل وبداء استفرى فحين عدم يضمن الجاني اما اذا كان بإهمال الطبيب او بإهمال مريض فكل يتحمل من شودية ولا تزر واجرته من زر, زر أخرى فالجاني تقدر جنايته ويضمن والطبيب يقدر إهماله وإخلاله ويضمن وإذا كان المريض فلا إشكال لأنه يتحمل المسؤولي يتنسي الله تعالى أسابقكم الله فضيلة الشيخ إذا لم تعرف جناية كل جان على حدة في الهناية الجماعية فكيف يقترب أسابقكم إذا لم تعرف الجناية طبعا هناك أمور هذه المسألة يعني كل شيء فإن رقت ربتها ومضيّن رحمة الله على العلماء والأئمة طبعا في هذه الحالة إما أن يموت النجم عليه وإما أن يكون حيّا يقبل قوله من أهل الدعوة إذا مات فالأمر إلى ورثته لهم أن يدعوا يقولوا مثلا هذه الجنايات فلان فعل كذا وفلان فعل كذا وفلان فعل كذا فإذا ادعوا الورثة الدعو على كل واحد جناية يجري فيها سنة القضاء يصير دعوة ويحضر كل واحد من هؤلاء الجنات ويسأل عن دعوة الورفة فإذا قال صحيح أخذ بإقراره إذا قال غير صحيح سنيني نطالب الورفة بالبين والدليل وعليه اليمين إذا أنكر هذا طبعا إذا كان توفي النجني عليه ودعوا ورفته أن كل واحد منهم يعني فعل فعلاً يوجد الله لكن لو أن واحداً منهم قال والله أنا أنسكته والثاني هو الذي ذبح والثاني هو الذي ذبح والثاني هو الذي بقر بطنه والثاني هو الذي أشعل النار فيه فحينئذ في هذه الحالة هو أقر عن أنه مسك ويؤث هذا الثاني فإن أقر أنه هو الذي قتل لأنه هو الذي يفعل فالأول منسك والثاني قاتل فالمنسك يخدث إلى الموت أي شخص أنسك شخصا يعلم أنه سيقتله وأنسكه حتى قتله وكان بإمكان شخصا يفر لولا هذا النسك فإنه يخدث كما حدث هذه النسك المحرم حتى يموت ولا نستطيع أن نقتص منه لأنه لم يكن زهوق بفعله ويقتص من الذي باشر فالإنساك السببية والقتل وبقر البطن وإشعال النار مباشرة فحين تجتنع السببية مع المباشرة وقد تقدموا على التفصيل فيه ثم الأعضاء على نفس التفصيل يعني إذا كان فعل كل واحد يدعوا على أن كل واحد منهم فعل فعلا قالوا هذا قطع يده قال الثاني قطع رجله فنأتي بهؤلاء الذي ادعي عليه قال نعم أنا قطعت يده وقال الثاني نعم أنا قطعت رجله حينئذ يقتص من كل واحد بمثل جنائته وأما إذا, إذا وجدوا مستمعين الله عن الرحال أنهم مشتركوا وحينئذ كل منهم يحتمل أنه جامع مدى من كلهم في مكان جديد وأخروا على ذلك وأقر ولا, ولا يستطيع استبانة الفعل وفعل مشترك منهم فحينئ يقتص منهم جميعا في إبانة عدل وأما كلهم قطعوا رجلة مثلا وضعوا السكين فأحدهم وضعها وحز بها والثاني أمرها حتى تمكنت ثم اجتمعوا جميعا وقطعوا وأذام العظم فإذا حصل القطع لفعلا لفعلا الجميع تقطع هذه الرجل الين من كل واحد منهم تقطع هذه الرجل الين من كل واحد منهم تشغيل الأجهزة لو كان هناك جهاز مثلا لو أنه مثل أراضي أن يلقوا صخرة على شخص مثل ما هو موجود في الزنامين يحتاجون هذا إلى تشغيل جهاد وكلهم شغل هذا الجهاز تفقوا على تهيئته ووضعي وكلهم جاء وشغله وحصل القطع لليد ونزل هذه الصخرة ونزل هذا الشيء المشقل على يده فقطعها كان يظهر يقتلوا فشرد الرجل فقطع على يده فقطعها لحين إذن نقطع كلهم نقطع اليد الذي قطعت من النجم عليه منهم جميعا وعلى هذا يقتص من الجماعة إذا فعلوا فعلا يحصل به الزهوق لحيث لو انفرق كل واحد منهم يحصل الزهوق بزعله ويحصل القطع أيضا للعذو بفعله أما لو فصل فعل كل واحد منهم فنفعل به مثل ما فعل نفعل بكل واحد منه مثل ما فعل فعلى هذا لو أن أحدهم قطع يده والثاني قطع رجله والثالث قطع أذنه قطعنا رجل من قطع الرجل ويدا من قطع اليد وأذنا من قطع الألم كتاب الله القصاد ولا نجني على الجميع جناية إلا بمثل ولا, ولا يؤخذ من الجميع شيء إلا مثل ما فعل بالمجني عليه هذا بالنسبة للشراف الجماعة في فعله بالمجني عليه الله أصدق الله فضيلة الشيخ يقول السائل علي في سراعة الجناية على الناس اليس من قبيل قتل الخطأ لانه لم يرد قتلا ولكن سبر الجرح فقط لا الله لا هو مو من قبيل قبيل من قتل الخطا هذا رجل جاء بالسكين وقطع اصبعه او قطع يده او قطع رجله فهو جاني متعمد قاصد الضرر وهذا الضرر تسهل حتى افعال النفس يتحمل هذا الضرر كابنًا لأن الموت حصل بهذه الجنائل وحصل بهذا الفعل والدليل على ذلك أن جرح أي موضع من البدن لا يؤمن منه أن يحضي إلى البدن كله وعلى هذا ننظر إلى وجود الآن بالعدوان فالنفس محرمه والاعتداء على عدو منها لا يؤمن منه سريانه إلى جنيع البدن يحمل المغتب المسؤولية عن البدن كاملة وإن ضعت أبا نعلى الشخص اللي أن بسكين مسمومة هو بها أصبعا ويتركها حتى يموت ولذلك ها هذا ضبط لحقوق الناس ودرء للفتنة وحسن لمادة الشر فهذه الجناية فيها عدن ما ظلمناه هو جنا به جناية قطعت أصبعه وشرت الى بدنيه الموت والزهوك حصل بفعل عمد عدوان لجرف وبشيء يأتي على النفس لان هذا القطع لا يؤمن معه السريال الى البدن كله ميش هذا الان أرأيتم لو ان شخصا وخذ شخص بسكين في موضع وربطه أليس من المحتمل ان ينزف حتى يموت محتمل انه ينزف حتى يموت فعلى الحياة من الضرر البسيط في البدن القبيعة في البدن كله فمدام أنه قد أضر به ضررا يأتي على النفس يتحمل مسؤولية هذا الضرر وعلى هذا فإننا لو حكمنا بالقصاص ما ظلمنا الجان بل فعلنا به مثل ما فعل بأخي فعل به جناية عندا وعدوانا أتت على نفسه فاستوى أن يكون ذلك بالطرف بالطرف أو كأو يكون فيما هو مقتل والله تعالى أعلم أسابق الله صديدة الشيخ إذا كان الإنسان مصاداً بالناسور ويخرج شيئاً بسيطاً فالعليه وضوءاً لكل صلاة مثل, مثل المستحاضة أسابق الله البواسير والنواسير طبعًا, فيها طبعا البواسير من خارج غالباً تكون على حلقة الدبر أو خارج عن داخل الدبر والنواسير تكون من داخل الدبر فالجروح السيالة التي في داخل الدبر من النواسير طبعا إذا استمر النزيج فهي النواسير لها حكمان والبواسير لها حكم واحد البواسير إذا كانت من خارج او على الحلقة حلقة الدبر فرحة الشر فإنها لا تنقض الوضوء من خارج والنواسير من داخل فالنواسير تنقض الوضوء ومادتها نجسة والبواسير لا تنقذ الوضوء والدم نجس فإذا للأولى البواسير حكم واحد وهو النجاسة والثانية حكمان وهما النجاسة ووجوب إعادة الطهارة ومن هنا إذا كان معه نواسير وخرجت الدماء مسترسلة أو كان معه ثلث في خروجها فيفصل فيه إذا استمر خروج الدماء من النوافير حتى يستغرق وقت الصلاة كاملا فحين يجب أن نقول له توضع عند دخول الوقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مستحاض أن تتوضع لكل صلاة وقال عليه الصلاة وتوضعي لكل صلاة وعلى هذا نقول إذا دخل الظهر يتوضع ثم يصل الظهر والسمن الراكدة القبلية والبعدية ولو خرج معه دم النوافير لأنه معلوف ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى فيعدر في هذا هذا بالنسبة لطهارة الحدث وأما إذا كانت النواسير تستمر معه مثلا عشر دقائق ربع ساعة لحيث إذا خرج منه براز يأتي نزير بعد البراز يأخذ ربع ساعة أو عشر دقائق فاستفضل وقتا للصلاة قل له لا تصلي وانتظر حتى تطهر وينقل الموضع وتنقل الموضع فتطهره وتغسله ثم تصلي صلاة بطهارة ثانة كاملة في الحالة الاولى وهي انه يتوضع لكل صلاة طبعا اذا كانت النوافير سيالة وامكنه ان يضع قطنة يشد من الموضع يشد لان النبي صلى الله عليه وسلم امر المستحاضة ان تتلجن وقال عليه الصلاه والسلام انعث في الكرص قلت يا رسول الله هو اشد من ذلك يعني انعث انعث اصف لكن الكرص الكرص بالقطم لما هي يخرج مع الدم من الفرج والدم دم الاستحاضه مثل دم النواسير هذا من القبل وهذا من الدبر وللاقلم الصلم في دم البواسير الاستحاضه انما ذلك عرق فوصفوا بكونه نزيفا من العرق وهذا العرق ورد تسميته في السمن وفي مسند الإنها أحمد لأنه العادر والعامد والعادل فإذا كان المعنى في البواثير هو نفس المعنى في الاستحاذة فالحكم واحد نقول لها له ضع قطنة فمن أخروج وصلي حتى إذا خرج الوقت تددت الطعارة للصلاة الثانية هناك يعني إذا حصلت مشقة على الإنسان مثلا في الزمن البرد الشديد البرد يصعد عليه أن توردأ بكل صلاة نقول له إذن أخر الظهر إلى آخر وقتها حتى لا يبقى إلا بقدر ما تتطهر تتطهر فتصلي الظهر فيؤذن العصر تصلي بعده العصر ثم تؤخر المغرب إلى آخر وقتها مثلا بعد غروب الشمس بساعة وعشر إلى ساعة وربع يبدأ دخول وقت العشاء فيؤخر إلى ساعة ثم يتطهر فيصل المغرب فيؤذن عليه العشاء فيقيمه يصل العشاء هذا يسمى بالجمعة الصورية هذا إذا كان استفحل عليه الأمر أو الماء عنده قليل ولا يمكن أن يتوبأ لكل صلاة فحين يبن نقول له اجمع جمعا صوريا روحه معذورا في ترك الجماعة من هذا الوجه والله تعالى أسابقه الله صديرة الشيخ قل السائل عندي مال اليسين أخذت منه مبلغا واعتبرته بينا عليك أقوم بإرجاعي دون علمي حيث إنه صغير السن فهل يجوز بذلك أصابت مضوح اللهم يستعلم الله يعينك تحملت أمانك عظيمة أموال اليتامة بلاء عظيم ومن تحملها فليجعل الجنة من نار نصر عينيه أمرها عظيم فأليم يتقل الله عز والذي أرى في هذه المثلة وهو صح قوله العلماء أن ولي اليسين لا يخاطر بماله لا يتدين لنفسه ولا يدين لغيره لأنه لا يأمن العز عن السداد وقد يكون بحال طيب ثم يتلاعب به الشيطان فأصيك أخي ونفسي بتقوى الله الذي لا إله غيره ولا ربك الله أن ترد لهذا اليسين حقه وأن تكون ممن أسمى الله عليه من فوق سبع الشماوات والذين هم لأماناتهم معاهدهم راؤهم فرعى أمانة اليتيم ورد ماله كاملاً كاماً ولو تستدين من شخص آخر فرد هذا المال وابحث عمن يدينك أما مال اليتيم أمانة في عنقك فالله الله في هذه الأمان كما أخذتها تؤديها وتتق الله عز وجل في مال هذه فهذه وصيتي لك إذا استطعت أن ترد هذا المال بحسابك وتكتب عليه أنه مال اليتيم واذهب وتدين من غير اليتيم أن هذا أسلم لدينك وأبر في في طاعة ربك اتق الله عز ولا تخاطر وتعرم من اليسير والله تعالى أسابق الله فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها وهل يرجى ذلك عن عائشة رضي الله عنها أسابقني. القص طبعا له صور الصور ممنوعة يكون قصا متفاحشا لأن هذا تشبه بالرجال وهذا تفعله من مستردلات تقف شعرها قريب من قصة من شعر رجل حتى تبدو كأنها رجل وهذا فعل مستردلات من المتدرجات وإنهم هذا الله إياكم من أدران الأخلاق وسيئها ومثل هذا في اللعن لأن المرأة تفعله بقص مستردل والمرأة إذا استردلت فهي ملعونة النوع الثاني من القص قصا مشابهة محرم ومن تقص على نمر او طريقة يعني وافدة من اعداء الله عز وهذا ايضا فيه الوعيد وفيه تشبر لمن ثم الله عز وجل ولا يجري لنسمى ان تفعله والامر الثالث القص النسبي وهو التخفيف من الشعر خاصة عند حدوث الاذية منه عند غسله ونحو ذلك فتخفف من أو أرضى القفص المسنون شرعا كما في النسق ولا بأس لي ولا حرج لكن ما ذكرنا من القفص الممنوع فإنه محظور وعلى كل حال على المرأة أن تحمد الله عز وجل على العافية وأن تحمد الله عز وجل على نعمته وخلقته فالعبد المؤمن والأمة المؤمنة عليهم الرضاء بخلقة الله عز وجل وتصفيره ومن رضي عن الله أرضاه ومن الله ربه بارك له ويذلك أوف المرأة أن تحمد الله عز وجل وتشكره فكم من امرأة تساقط شعرها حتى تمنث أن تجد الشعر ولم تجد تحمد الله عز وجل لكن إذا حصل ضيق وتضرر من في حدود معقولة تقص منه فلا بأس بذلك ولا حرج وأما أن تقص كما شاءت وتفعل ما شاءت ما ورد عن أمنات المؤمنين محل نقاش كبير عند العلماء رحمه الله وفيه إشكالات في قصة همك وعلى هذا فعلنا رضي الله عنهما أرضاهم من بعد التقشف والبعد لأنهما من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرغبنا في الزواج وفعلنا ذلك هذا وجه وفيه حديث الظن والسفر وفيه إشكال عند العلماء معروف لكن الأصل في الشر الأصل في الشر عدم تغيير الخلقة وخلق الله للمرأة هذا الشعر أحله لها الأخذ منه في النسك وبقي ما عدا ذلك إذا قصت خرجت لي عن سنة فترتها يعني هي أصل جعل الله عزيزي فيها الشعر جمانا وشيئا تتزين به والأصل يقتضي عدم تصرف في هذه الأشياء خاصة إذا تسحل القص مثل إذا ترفعت القص وقصت قصا متفاحشا كل أصل من كل اقصى اللبن ولا لا يقال بجواب الا بتلخفه وان اذا في القف شبهت الرجال وعلى هذا يمنع من وان اذا كان قصا للثين يقصد من تخفيف الشعر خاصه عند الضروره في الغسل من الجنابه والحيد وبخري ذلك فلا باس بذلك ولا حرج والله تعالى اعلم ساصلكم الناصب الشيخ هل هناك دليل على تنجيه الزبيحة للقبلة أثابق الله وهذا الأصل ينتجونه من دليل مقارنة من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا يستأنسون بهذا لكن النحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أرجع الذبيحة على شقها الأيسر ووضع قدمه عليه بصلاة السنة على الذبيحه ثم كن... ثم الله اكبر كما صحيح الحديث امام مالك رضي الله عنه اربعه وهذا افضل تحبه العلماء يقولون ان التوحيد لله عز وجل والذبح لله سبحانه وتعالى يكون ظاهرا وباطنا ومن هنا اذا قبل في القبلة ثم الله وكبر ووحد ثنا وتعالى جمع بين الظاهر والباطن على كل حال هذا ليس فيه يعني حضر وليس فيه منع يعني حقق مخصول الشرع من التوحيد والإخلاص وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام قبلتكم أحياء وأمواتها وحديث حسن وغير واحد من العين ينتجعون من في قوله قبلتكم أحياء وأمواتها مشروعية التقديم عموما قالوا إن القبلة ما يستقبل فيستحب استقبالها حال الحياة وحال المرض ومن هنا يقولون إنه يشرع بأصل عام فلا فإنه لا يلزم به الناس أن يكون إلزاماً واجداً محتماً على المكلف الله تعالى أسابق الله فضيلة الشيخ هل وجود وضع شيء على القبور كالحب مثلاً بنية الصدقة عند صاحب ذلك القبور وضع شيء هل القبور كالحب مثلاً بنية الصدقة لا هذا ما يسرع ما وجد يعني ما شاء الله حد ما وجد مكان يوجده إلا على القبر ما يمكن هذا يعني إنسان يكون شئ المعقوب بالعكس ونهي عن الجلوس على القبر ونهي عن وضع القبر ولذلك وضع الدواب تطع وربما جاءت البهيمة ووضع القبر يعني مخالف للشرع تماما أنا كل حال الذي يريد أن يتقرب لله عزيزيز يتقرب بالنشرور وأماكن القبور ليست مكان لتوزيع الحبوب يعني ما, شي... ما هو وارد لسه له أصل الصرعا الذي يريد أن يوزع الحد يتصدق أو يريد أن يتصدق عن نيتي يشرع الصدق عن نيتي صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سعد رضي الله عنه قال يا رسول الله إن أمي احتلتت نشرها وما أراها لو بقيت إلا أوصت أفأتصدق عنها قال نعم فتصدق عنها بحائطه الخراف فهذا يدل على مسؤولية الصدقة عن الميت وأن الميت انتبع بصدقة الحي هذا الشيخ رحمه الله كلام في هذه المثلة في مجموعة الفتاوى ويشرح أن يفعل ذلك بالصدقات يذبح ويعطي الفقراء والمساكين يطعم الدواب بالحبوب ويطعم الجيميها صدقة عن والده الميت أو والدته هذا من البرد والإحسان إلى الأموات بعد موتهم والله تعالى أعلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذبح وضحى كبشين عن لحي وقال في خدم اللهم هذا عن محمد وآل محمد وفي آل محمد الأحياء والأموات وقال في الثاني عمن لم يضح من أمة محمد تسمل أحياءهم وأمواتهم صلى الله عليه وسلم وهذا أخذ منه دليل أخذ منه الجمهور دليلا على نصرية الصدق عن الميت وأنه لا بأس بذلك ولا حرج والله تعالى أنا قبيلة الشيخ رجل جاء إلى جدة وبعد أسبوعين نوى العمر وهو في جدة هل يفرم من جدة أو أن يذهب إلى النقاط الذي جاء من أثابكم الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام للأتمان الأثنان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ونمعنا ما بعد هذا فيه تفصيل إذا كان قد مر بميقاته ناويا بعد الأسبوعين أن يعتبر فيلزمه بعد الأسبوعين أن يرجع إلى الميقات الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة قد مر بميقاته مريدا للمشك فيلزمه ذلك الميقات وأما إذا مر بالميقات غير ناهم للنسك أو متردد يقول ما أدري هل يسع الوقت للعمر أو لا ونزل إلى جدة لعمل أو حاجة ولا يدري هل يسع الوقت وهل يسمح له بالعمر أو لا فجد وطرع وتيسر له أن يعتمر فحينئذ يحرم من جدة لأنه أنشأ بنية من جدة فقد مر بالميقات غير متنحض للنسك ولا مريد له وحين إذن سقط عنه النقاف وجاز له أن يحرم من جدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كان دون ذلك فإحرامه حيث أنشأ هذا يدل على أنه ينشئ عنرته من جدة والله تعالى أعلم <تصفيق> أسابة الله فضيلة الشيكة يقول السائل أنا من طلاب العلم وأشتكي من بعض التفرفات من إخوان الطلاب فما توجيهكم أسابة الله ف... الدنيا كلها كدر انا في الدنيا الصبر ولا يصل المؤمن في هذه الدنيا الا بالصبر فبد الصبر تقوى نفسه وتثبت عزيمته وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وجدنا لذ ايشنا بالصبر هل وجدت احدا مرتاحا في هذه الدنيا وهل وجدت احدا مقتنعا دون أن يجد منظفاً أو كبراً في هذه الحياة لقد خلقنا الإنسان في كبد اللام وقد التي تفيد التحقيق لقد خلقنا الإنسان في كبد في تعب وعناء ولا يزال الله من هم إلى هم ومن غم إلى غم حتى تطأ قدمه الجنة فتتبدد عنه همومه وغمومه ويقول إذا رأى معينها وسرورها الحمد لله الذي أذهب عنا الحجم إن ربنا لغفور الشكور أخي الله أوصيك أن تحمد نعمة الله عز وجل عليك وأن تحفظ الله عز وجل يوم اختارك طالبا للعلم أنه قد أعطاك أحسن ما يعطى بعد الإيمان بالله وهو أن تطلب العلم فإن زكرت واستقمت وصلحت سري وطاغت سيرتك وزكت علاميتك الله اللهم بوأ صدقا في الدنيا والآخر ولم ترى من ربك إلا كن خير فوالله ثم والله نشهد لله في هذا العلم لكل خير ورحم فما من يطلب هذا العلم صادرا فيه مختسبا لوجه باريه إلا احسن الله له الآقبة في الدنيا والآخر ولم تجد أحداً أفعداً من أهل العلم وقل لا لكن لو شعروا بالسعادة أخيه الله إن وجدت أذية أو ضيقاً فألم أن العلم لا ينال بالتشهي ولا بالتمني ولكن بالعناء والنصب وهذا التعب والنصب هو الذي يضوء الله به عبده مضوء صدق بالدنيا والآخر لولا المشقة شاء الناس كلهم وعن ذوله يعدم والإقدام قتاله فبهذه المشقات وبهذه المنظرصات وبهذه المكدرات تتبوأ الدرجات الأولى في الجنات قال صلى الله عليه وسلم سفت الجنة بالمكال ثم الأمر الثاني مما يهون عليك ومما يوصى به الإنسان خاصة إذا أراد أن يطلب العلم أن يعظم بعد الله عز وجل وكتابه سنة رسوله عليه الصلاة والسلام أن نعظم أمرين ويشبهما في الله عز وجل ويعتقد هذه المحبة خاصة لي وشي الله عز وجل أولهما أهل العلم فلن يصلح طالب علم في علمه لم يعظم أهل العلم لا يعظم تعظيم الغلوب إنما يعظمه في الفدود الشرعية أن يحس أن الله عز وجل أعطاهم هذه الأنوار من كتابه وصمة رصة الصمية يشبهم ويجلهم ويقدرهم ويوقدرهم ويصدر على كل أذية لهم أخي الله قد يؤذيك طالب علم زميلا لك لما تشتكين تأتي تريد أن تنسى على الشيء لما يشتقك ويتنافس معك لكن هل تعلم من هو هذا الطالب تعلم من هو هذا المجد المثابر الذي تعلق قلبه بمحبة الإن فاستولى على مشاعره فلم يلتفت إلى من عنيمينه ويساعد لو أن كل طالب علم شعر من هو طالب العلم الذي يرافقه شعر بشرمته في الإسلام وشعر بحقه في طلب العلم لهانت علينا كثير من التصرفات والله من المجرد أن الإنسان حينما يدخل المسجد ويعتقد أنه أقل الناس وأنه أحقر الناس وأنه أضعف الناس وأنه أنه حتى يرفع الله درجته تهون عليه تصرفات الناس كلها وعندها يرضى عنه ربه ويعظم أجله هذا الطالب الطالب العلم قد يكون في ذلك اليوم ترك أجزل أشياء إليه في ماله وولدي وأهلي وجاء من أجل طلب العلم فلا تستغرب منه أن يأتي كالبعير الهائج على الشيخ لأنه ضحى بشيء كثير وقد يكون أتى من مسافات بعيدة وقد يكون ضحى بأشياء عزيزة عليه حينما تحس منهم طلاب العلم وتحس من هذا الذي ضحى بوقته وجاء تاركا لأشغاله وأعماله تحس أنه شيئا عزيزا وأنه شيئا غالب ولو كان مرقع السياة فقير الحامل فقد يكون عند الله أعظم ملجبة من غيره فقد يكون لا يملك إلا قوة يومه مع ذلك يضحي في ركوب ثيارا من أجل أن يرس به البس هو أن كل طالب علم يستشعر أن طلاب العلم ضحه وأنه لم يضحي وأن كل طلاب العلم قدموا وأنه لم يقدم حس أن طلاب ذلك شيئا كثيرا وصبر على تصرفاته وعذرهم وأحبهم فتأثنف القلوب بهذا كذلك أيضا يعلم كل إنسان كما أننا نوصي هذا الطالب بالصدر نوصي أيضا طالب العلم ألا يؤذي إخوانا لا يجب لمسلم أن يؤذي إخوانا وأذية المسلم من المسلم محرمة ولكنها لطالب العلم أعظم فرمة عند الله عز وجل فانتبه وحده يا إخوان القرب من أهل العلم بلاء ومصيبة والله البعض يظن ان القرب هكذا ربما يتقرب طالب العلم الى شيف ويبوء بسيئات لم تقتر له انابان لأنه ربما يتصرف تصرف ينسر اخاه من طالب العلم وربما يتصرف تصرف مع الشيف يكره في افادة طالب العلم سلاح ذو حردي اما الى جنة واما الى نار ولذلك الله عز وجل مدهنا الى هذا فهؤلاء الصحابة الذين تبوقوا المقامات الأولى من الجنة كيف نزلت عليهم قوارع التنزيل تأمرهم بالأدب مع أن صحبة من الصمن عزيزة غالية لكن لو رفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم لحدط عمله والعياذ بله يحبط عمله تحبط صلاةه وزكاةه وحجه وعمرته هذا يدل على القرب من أهل الفضل والعلم خطر إنسان يتأدب في مسائل يتأدب في تصرفاته مع إخوانه ما يؤذي أخاه ما يضيق على إخوانه مثلا يستبد يريد هو وحده الذي يسأل يريد وحده هو الذي يستشكل قد يأتي إنسان عنده كربا في زوجته مطلقة لا يدل تحلو قد يأتي شخص مهموم مغموم يريد كلمة من الشيخ تعطي مجام بغيرك يعني ينبغي أن تحذر من هذا القرب وأن تعلم أنه خطر عليك كما أنه سبب في رحمة الله عز وجل قد يكون سبب في الخطأ والزلل والغروه فعلى الإنسان إذا اقترب من أهل العلم أو جلس في حلق الذكر أن يتبه لمن حوله ثم وكذلك أيضا وصي الثاني لهذا الذي يؤذي أن يعلم أن أبناء المسيحين أنهم ما جاءوا إلى بيوتنا ليهانوا وما جاءوا ليذلوا يعيباط الله بالإنسان يدفع أخاه أو يحس أنه أحق من أخيه قد يأتي متأخر أو يأتي من آخر الناس ويتخطى الحلقة ويأتي في وسط الحلقة الناس لهم ثقوق ولهم شرمات والمسلم له شرمة ولو كان من كان له شرمة ينبغى أن تحفظ ولا تضيع ويكرم المسلم ولا يهان ويرفع ولا يوضع لأن الله أمرنا بإكرام المسلم فشيلة المسلم الموفقة يستشعر هذا الشيء فعلى كل طالب علم أن يحضر والله من خاف سني ومن خاف في طلبه للعلم وصعدته للطلاب العلم من أدية طلاب العلم والإضرار به فإنه يسلم بإذن الله راقب نفسك في ودميع تصرفاتك لا تزاحم ولا تؤذي ولا تضر نعم إذا زحمت هناك أمور وأختم بها حديثي مناك أمور لابد منها يعني مثلاً آه حينما نرى طلاب عمي يتدحنون على الشيخ ما نلومه يجيب تجد الناس يقول كيش هذا يرون الشيخ يخرج مع عشر ثلاثين طالب يقول كيش هذا ويرون على أسرار التمييز والعيش إن آت الألو يكونون يش نعم هذه حقيقة هذا واقع نعم زمانا أصبح المعروف فيه منكرا والمنكر معروفا وناس يشترون رحمة الله عز وجل تركوا بيوتهم وأهدهم وجاءوا شفاء الأقدام يلهزون وراء أهل العلم يلكنسون زادا لهم لآخرة هذا؟ شي غريب لكن إذا رآهم في الدنيا يرصحون ويهرجون ويبهرجون هذا أبدا شيء لا يمكن أبدا ينكر هذا من المسلمات والجدهيات لأنه إذا ماتت القلوب فلا تسأل عن أحواله فلا يكون الإنسان ولذلك ينبغي علينا أن نستشعر مسؤولية طلاب الأن أمام الله ارتحل العلماء وذهب الأئمة وخوة الساحة وأصلح بالنسولية عظيمة والكرم عظيم والشكوى إلى الله فمذلك هؤلاء يهيئ لهم كل ما نستطيع وكل ما نقدر عليه ان اجد ليس الطالب ان اجل ان الحلم. ولا نكرههم ونرشدهم ما نشرهم وليسر عليهم ما نعسر قد تعسر بكلام بعض الاحيان ياتي طالب العلم فيسال اسئله لا داعي لها وغير احوج لاسئله ترى طالب علم أكثر من ذكاء واكثر ضبطا يستفاد من الاسئله التي يقدمها حتى تستفيد يكون هناك وعي عند القرب من أهل العلم وجلوس مجالس أهل العلم والموفق من وفقه الله فوالله ما زكت ولا صلحة ثريتة عد إلا أصلح الله على نية ووفقه وفجده ووالله سيطلب العلم من يطلبه فإما موفق فعيد يرزقه الله عز وجل المراقبة التامة بأقواله وأفعاله وتصرفاته وانضباطه حتى يضوأه الله وضوأ أصلت لهذا فيكون محل الرضا عند علمائه ومشائخه ومحل الرضا عند إخوانه وستعاشر طلاب العلمهم الصفوة فاحتسب عند الله عز وجل أن يأخذوا عنك هؤلاء هم شهود الله في الأرض وإذا شذب عليه طلاب العلم فهم أذكر الشهود أذكر ما يقول الإمام الشابعي لا لم يكن أولياء الله أهل العلم وطلبتهم فلا أدري من هو ولي الله هؤلاء هم الصفوة فإذا عاشرتهم وكنت معهم على الحبة والصفاء والمودة والنقاء وعلى مرافل العلى في الإثار والإخاء بارك الله لك وبارك في علمك وبارك في وقتك وما وجدنا من ربنا إلا كل خير فوجدنا طلاب علم تأدبوا مع مشاعرهم وتأدبوا مع إخوانهم زكاهم الله في الدنيا قبل الأحض ووجدنا من كان لا يبالي بطلاب العلم فرضا غليبا والله إنني لا أسأل بعض الزملاء عن بعض الزملاء أسأل بعض طلابهم ولا أحدثهم فيذكرون أمورا أنهم في الدعوة وكذا ثم أسأله من بعيد عن أشياء فإذا بهم يتدمرون يقول والله طلاب الشيخ يؤذونه وإني والله أعرف أنه كان يؤذي مسائح جزاء وفاقة يقول لكن يا شيخ والله نوداعي ويضحي بوقتي لكن ما وصقه الله مع طلابه أقوله ماذا يفعله ما أقول له أنه كان يفعله ما توفى من الله عزيزي حتى رأيت بعيني وسمعت بأذن سننا لله لا تتبدل ولا تتحوس لا يظن أحد أن الله غافل عن خطب فليحذر طالب العلم واليوم يزرع وغدا يدني فمن زرع الخير كان نهف ونصر الله لعزك وجلالي أن يرضق مسدادة القول والعمل إما المرجو والعمل وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين